والليل إذا يغشى وإن النهار إذا تجنى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشكسى فأما من أعطى واستقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرا وأما من بخل واستغنى وكذب بي حسما فسنيسره لي عسرا وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا لا يصلى الذي كذب وتولى وس يجنبه الأتقا الذي يؤثى ما له يتزجأ وما ل أحد من نعمة تبزأ إلا بتقاأ وجه رب الأعلى ولا